بسم الله. قول تعالى وذكر الله في أيام المعدودات ما هو قول المانكية في المعدودات والمعلومات والذي ذكره الإمام ابن العربي في أحكام القرآن ما هو قول المانكية في المعدودات والمعلومات ما لكم عيد ليش ما في دروس في نشاط. عند من؟ عيناهن الله. ولا واحد يجيب عنال السؤال لنيه تكرر الكلام عليه على جوابه. أمم؟ ما عندك شيء؟ هم من عمر عندك شيء ولا؟ سيد طيب، أم، المعلومات يوم العيد والثاني والثالث من أيام التشريف، سنتها يوم النحر والثاني والثالث من أيام التشريف، فهذه المعلومات والمعدودات أيام التشريف الثالث، الثاني والثالث والرابع، أحسنها. هذا قول المالكية رحمهم الله في الأيام المعدودات والأيام المعلومات وهو قول قوي وهو بعيد وإن كان خلاف قول جمهور فإنه مؤيد بقوله ويدكر الله في ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام ومعلوم أن الأيام المعلومات أولها المقصود هنا يدخل دخول الأولين يوم النحر ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام المعلوم عند الناس أن يوم الأضحى هو الذي يضحى فيه ويذبح وينحر فيه ما رزق الله العباد من بهيمة الأنعام لذلك ذهب المالكية على أن الأيام المعدودات هي اليوم الثاني والثالث والرابع والأيام المعلومات اليوم الأول وهو يوم النحر والثاني والثالث من أيام التشريع. هذا قول المالكية رحمهم الله تعالى. وفي خلاف في الأيام المعلومات كما سيأتي. وذكر الله في أيام معدودات. ما المقصود بالذكر هنا بلا خلاف؟ والمقصود بالذكر في الآية بلا خلاف. وذكر الله في أيام معدودات. فأي نوع الذكر هنا المقصود به بلا خلاف التكبير أحسنته قال المصنف المسألة الأولى لا خلاف أن المراج بالذكر هنا التكبير لا خلاف أن المراد بالذكر هنا التكبير وأما التلبية فعلموا أنها مشروعة إلى رمي الجمرة بالعقبة أما التلبية فهي مشروعة إلى رمي الجمرة بالعقبة متى تنتهي التلبية متى يمسك عن التلبية الحاج عنده من نعم احسنته عنده اخر حصاء يرميها ينتهي عن التلبية احسنته كما جاء عند ابن النخزينه ويقطع التلبية مع اخر حصاء ويقطع التلبية مع اخر حصاء والقارن المنفرد يستمران في التلبية وأما بالنسبة إلى آخر سيرميه وأما بالنسبة للمعتمر فإنه يمسك عن التلبية إذا دخل مكة إذا دخل مكة فيمسك عن التلبية ثم يبدأ التلبية في يوم التروية يبدأ التلبية إلى, التلبية إلى أن يرمي الجمرة بعد ذلك هذا بالنسبة للمعتمر والمتمتع، فإنه إذا دخل مكة يمسك المعتمر وكذلك من كان بالحج وهو المتمتع ثم بعد ذلك يشرع بالتلبية في اليوم الثامن، وأما المفرد، وهكذا أيضا قال فيستمر راني، بعد أن انتهياني من الطواف يستمر راني بالتلبية، يستمر راني لا أن يرمي جمرة جمرة العقبة الكبرى. متى يرميها هذه الجمرة الكبرى متى يرميها اليوم الناحر لكن متى في أي وقت طيب نعم بعد طلوع الشمس لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس حتى الضعفة الذين سبقوا سبقوا إلى المكان لا يرمونها إلا بعد طلوع الشمس أم لهم يرموها ليلا وعند من؟ حتى ضعف سند الذين سبقوا فإنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس أحسنت فهم وبيح لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل فهذا شيء والرمي شيء آخر الانطلاق بعد نصف الليل شيء والرمي شيء آخر فلا يكون إلا بعد بعد طلوع الشمس فإذا طلعت الشمس رموهم أول ناس سيكون هناك ما يزعام عليهم ولا مشغل عليهم حتى يقال كيفذا سيحصل لهم مشغل الناس يعني تنفر ب نحو هذا الوقت وقبلهم بيسير فقط يعني غسلين طنيق مزذنين منه وهم قد انتهوا من من الرمي ما في حد يزاحمهم فعلى ذلئس رح أنهم يرمون قبل طلوع الشمس يرمون ليلا لا فلا يشرع الرمي إلا بعد طلوع الشمس سواء كانوا ضعف الذين سبقوا أو كذلك أيضا غيرهم فأنه لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس جميعاً أفضل نعم نسان من الضعفة نعم ومن بقيت مع محرمها أو بقي معها رجل وهذا ذاب عنها ما في شيء وإن حبت أنها تمشي يمشي معها محرمها يمشي معها فهي من الضعفة سواء كانت كبيرة أو صغيرة فهي ضعيفة اللهم إني أحذج عليك حق الضعيفين المرأة واليتيم هي ضعيفة هذا الذي مر معنا في درسنا السابق حتى يرتبط مما سيأتي قال رحمه الله حاصل ان قول المالكية هو ما سمعت في المعدودات والمعلومات فالمعلومات اليوم الاول وهو يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث من ايام التشريق هذه المعلومات والمعدودات الثاني والثالث والرابع ايام التشريق فاليوم الاول لا يصلح عند المالكية ان يكون من المعدودات البته لا يصلح اليوم الأول أن يكون من المعدودات لأن النساء يقول أيام من ثلاثة فعلى جعله من المعدودات ستكون كم أربعة والنساء صلّم يقول أيام من ثلاثة وهكذا فإن امتلاءه يكون الشخص في مزلثة وأيام الأيام الثلاثة هي التي يبيت الشخص فيها في ميناء وهذا ما يبيت فيه في في ميناء وأنه يكون في مزلثة فلا يصلح هذا أن يكون من المعدودات أبدا اليوم الأول، فهو إذن من المعلومات على قول المالكيين. وسيأتي هذا أنه لا يصلح أن يكون من المعدود من المعلومات. قال رحمه الله فإن قيل فلماذا لا يكون كما قلتم يوم النحر مرادا في المعدودات؟ هذا الآن إرادة. لماذا لا يكون يوم النحر مرادا في المعدودات؟ الجواب مسيئه. وتكون المعدودات أربعة والمعلومات ثلاثة المعدودات أربعة يوم النحر وأيام التشريع فتكون أربعة والمعدودات تكون ثلاثة ليش ما يكون هكذا سيجيب رحمه الله بجوابين أو أنه لا يصلح من وجهين قال فإن قيل في, في الملين كما قلتم يوم النحر مرادا في المعدودات وتكون المعدودات أربعة والمعلومات ثلاثة وكما يعقي ذكر الأيام ثلاثة كذلك يقتضي أربعة، فالجواب أن لا نمنع أن يسمى بمعدود، أن يسمى بمعدود ولا بمعلوم، لأن كل معدود معلوم وكل معلوم معدود، لكن يمنع يمنع أن يكون مرادا بذكر المعدودات ها هنا من وجهين، صدق، يمنع أن يكون مرادا اليوم الأول بذكر المعدودات ها هنا من وجهين. فلا يصلح أن يكون اليوم الأول من المعدودات أبدا لذين الوجهين أحدهما أن يوم النحر كما قدمنا قد استحقى أوله الوقوف بالمشعر الحرام كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا أفضلوا من عرفات فذكر الله عند المشعر الحرام فاليوم الأول استحق الوقوف بالمشعر الحرام هو ليس من أيامنا كلها بل جزء وأوله فيكون في فيه مزدلفة أوله ويقضي فيه ذلك المنسك الحاج أنه يقف في المشعر الحرام ثم ينطلق بعد ذلك وفي ظلاء منا فهو ليس صافيا لمنا لي كله ليس صافيا كله لمنا بل جزءه الأول من مزدلفة فإذا لا يصلح أن يعد من أيام عش ومن المعدودات بل هو على قول ملكية من المعلومات فقط ولا يتأتى أن يكون من المعدودات أبدا لذين الوجهين وحدهما أن يوم النحر كما قدمنا قد استحق أوله الوقوف بالمشعر الحرام ومنه تكون الإفاضة إلى منا وصار ذلك اليوم يوم الإفاضة وبعده قال الله تعالى واذكروا الله في أيام المعدودات وهذا جواب جميل فليص الحبدا أن يكون من الأيام المعدودات لأنه أوله كما سمعت استحق الوقوف بالمشعر الحرام وبعد أن ذكر الله هذه الآية الأولى فإذا فط من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام بعدها في الأخير قال إيش واذكروا الله في أيام معدودات فإذا هو ليس إيش ليس منها هذا اليوم ليس منها ذكر أولا ثم ذكرت أيام المقصودة بالمعدودات الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام من ثلاثة فمن تعجن في يومين فلا اسم عليه ولو كان يوم النحر معدودا منها لقطب مطلق هذا القول لمن نفر في يوم ثان في يوم ثاني النحر أن ذلك جائز لو كان هذا اليوم الأول معدودا منها مع قول النبي عليه الصلاة والسلام أيام منها ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه لو كان يوم النحر معدودا منها لقطب مطلق هذا القول لمن نفر في يوم ثاني النحر ان ذلك جائز وهذا لا يجوز بالاجماع انه ينفر اليوم الثاني ثاني ايام النحر اليوم الاول يوم الاضحى واليوم الثاني هو الذي ايش بعده فان يصلح ان ينفر الشخص اليوم الثاني من ايام النحر ما يصلح اذا هو ليس ايش ليس مقصودا ليس منها ليس منها البتة لانه لو كان منها لا جاز له ايش النفير في اليوم الثاني بعد الاضحى مع انه بالاجماع لا يجوز له النفير في اليوم الثاني ولا يدخل تحت غنفه من قاعد في يومين في اليوم الثاني بعد اليوم الأول من أيام التشريق وليس بعد الأضحى يبتدي وليس بعد الأضحى وهذا يظن جواب جميل الحاصل أنه لا يدخل في المعدودات المعدودات هي ثلاثة أيام هي ثلاثة أيام وهي أيام التشريق هذه هي المعدودات وأما المعلومات ففيها خلاف. فالمالكية يرون أن الأيام المعلومات هي يوم الأضحى واليومان لذان يشهر بعده، وأما الثالث من أيام التشريف، فهذا ليس من المعلومات، وإنما هو من إيش؟ من المعدودات. هذا قول الملكية رحمه الله، وهو قل لي استغرب. تؤيده الآية ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأعام متى ينحر ويذبح؟ في يوم النحر الله يقول في أيام معلومات وأول النحر يكون يوم إيش؟ يوم نضح، فهو إذن من الأيام إيش؟ ن أيام معلومات وأوله هذا هو إذا هو وما بعده الأيام المعلومات هو وما بعده اليوم الأول اليوم الثاني هذا قول قوي حق ما بعيد ولا يستغرب وإلى المشهور كما كمسيئتي وهو مذهب جماهير أن الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجج وأولها أول يوم من ذي الحجج هذا هو المشهور عند الجمهور لكن هذا القول ما بعيد الإمام العربي يدفع هذا القول قول أبي حريف والشافي الذي ينصب الجمهور أنه هذا قول ما وصحيح ولا ينبغي الانشغال به قال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ولو كان يوم النحر معدودا منها لاغتضى مطلق هذا القول لمن نفر في يوم ثاني النحر أن ذلك جائز ولا خلافة ذلك ليس له ولا يجوز له فتبين أنه غير معدود فيها لا قرآن ولا سلة وهذا منتهى بديل صدق تبين أنه غير مقصود في المعدودات البتة وهذا منتهى بديل وهذه فئدة جميلة الحق أنها قوية وتدل على فقه الإمام رحمه الله تعالى وقال أبو خنيفة والشافعي أيام المعلومات أيام التشريك أيام العشر وهي امعلومة عندكم ايام العشر من ذي الحجة وهذا الذي هو اشتهر عند الناس فاولها اول يوم من ذي الحجة واخرها يوم النحر هذا هو قول ابي حنيفة والشابعي ان الايام المعلومات المقصودة في قوله ويذكر اسم الله في ايام المعلومات على ما رزقه من بهيمة انبعام المقصود بها ايام عشر ذي الحجة اولها اول يوم من ذي الحجة واخرها اخر يوم يوم النحر آخرها يوم النحر. هذا مذهب جماهير أهل العلم. وهناك أقوال غير هذا القول. هناك أقوال غير هذا القول. وهذا القول دل عليه أتر بن عباس عند البخاري. فإن بن عباس يرى هذا القول في رواية عنه. علق الأثر عنه البخاري ورحمه الله تعالى في الجزم. فإنه يرى هذا. وهكذا أيضا يرى عن نبي موسى هذا القول. عن مجاهد وعطاء سعيد بن جبير الحسن وقتاد وضحاق وعط... وغير هؤلاء إليه ما رحمه الله رهيم النخعي وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل وهناك قول ثالث في الأيام المعلومات كما يروى ذلك عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس الأيام المعلومات يوم النحر ثلاثة أيام بعده هذا قول ابن عباس آخر غير الذي ذكره البخاري نصيغة الجزم. المخاري ذكر عنه أثرا أنه يرى هذا المذهب الذي ذكره عن الشافعي الإمام العربي وعن أبي حنيفة أن الأيام المعلومات أيام العشر وإن ذا الحجه وهناك قول آخر عنه وهو قول الثالث المثنة وهو أن الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده هل هذا قول المالكية هذا نسخ أم هذا قول آخر هل المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده هل هذا قول المالكية سند اليوم الأخير ما هو من المعلومات وإنما هو من المعدودات فإذا هذا غير قول إيش غير من قول ملكية في الملكية قولهم الأيام المعلومات هي اليوم الأول والثاني والثالث بس أما الرابع من الأيام هذه فليس منها وإنما هو من إيش من المعدودات فإذا هذا قول ثالث في الأيام المعلومات أن يوم نحر وثلاث أيام بعده ويروى أيضا كذلك بسند صحيح عن ابن عمر هذا القول ك صح عنه رحمه الله رضي الله تعالى عنه أنه قال الأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام يوم النحر وثلاث أيام بعده هذا صحيح عن ابن عمر بسنة صحيح أنه قال الأيام المعلومات أربعة أو أربعة أيام يوم النحر وثلاث أيام إيش بعده وهكذا أيضا صح عن ابن عباس وعن غيرهم فهذا قول ثالث من الأيام المعلومات أنها يوم النحر وثلاث أيام بعده وقال المالكية يوم النحر ويومان بعده قول المالكية يوم النحر ويومان بعده وهذا قول آخر يوم النحر والثلاثة أيام بعده فالمالكية يرون أنه ليصلح النحر في اليوم الرابع بالنسبة ليوم العيد أو قول في اليوم الثالث بالنسبة ليوم أيعام التشريف وهذا قول غير صحيح والصحيح أنه أيام منا كلها أيام أيعام نحر أيام أكل وشرب وذكر الله فهي أيام نحر كلها الملكين يرون أن أيام النحر هي اليوم الأول والثاني والثالث يعني يوم العيد وبعده يومان فقط وأما اليوم الأخير هذا الرابع بالنسبة ليوم العيد فهو ليس من أيام النحر وهذا قول غير صحيح بالنسبة للاقان لي ليس من أيام النحر بل هو من أيام النحر هذا قول ثالث كما سمعتم من الأقوال هذه والحاصل كما ترى المثل قوية وفيها قول صحابة رضي الله تعالى عنهم والمشهور هو ما سمعته مذهب جمهور أهل العلم أن الأيام المعلومات هي عشر أيام ابتداء من أول يوم من ذي الحجة وانتهاء بيوم النحر وانتهاء بيوم النحر هذا هو الذي اشتهر عند الجمهور وهذه أقوال قوية جدا يؤيدها ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويوم النحر هو يوم بهيمة الأنعام تنحط فيه, فيه فإذا هذا هو لا شك أنهم أ المعلومات لا شك أن يوم النحر من الأيام المعلومات وهو رأس الأيام المعلومات لأن الله مصصيش عليه ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم يوم النحر ما يكون لهذا أول يوم فيه هذا هو أول أيام النحر الذي فيه دبح ما رزق الله من المرزقات هذه بهيمة الأنعام فهذه أقول كما سمعت والله أعلم والمشهور هو ومثل الجمهور. وهناك قول آخر أيضا في المعلومات وأنه يوم عرفة ويوم النحر ويوم بعده آخر. هذا قول آخر في الأيام المعلومة يوم عرفة ويوم النحر ويوم بعده. وهذا أيضا يروى عن أبي حنيفة هذا القول يروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذكر أيضا غيره. أنه يوم عرفة والنحر وأيام التشريب يوم عرفة والنحر وأيام التشريب أي المعلومات حاصل كم قول الآن في المسألة في المعلومات خمسة أقوان قول مالكية يوم النحر ويوماني بعده أحسنت قول الجمهور عشراء أيام من دنفجة أحسنت قول لدي صح عن ابن عمر بن عباس أربع أيام نعم أحسنته يوم النحر ثلاثة أيام بعده، والقول الرابع يوم عرف ويوم بعده أحسن، والقول الخامس ويومان بعده أحسن، ويوم تشريق معدرة، القول الأخير يوم عرف أيام التشريق، وقول بحنيف الذي يروي عنه أنه يوم عرف ويومان بعده، وأما هذا القول يوم عرف و أيام يوم النحر وأيضا كذا أيام التشريق كلها داخلة. أحسنته. هذه خمسة أقوال الله أعلم فكان الذي نعرفه كالإجماع بين إخواننا الله أعلم أن يوم أيام المعلومات هي أيش العشر أيام العشر فإذا فيه خلاف واسع بين العلماء رحمه الله في هذه المسألة والأقوال التي تتخالف أو الجمهور مؤيدة بالدليل ما يبعد عن الصواب فلا تستنكر وسيأتي كلام الإمام في رد هذا القول الذي نسبه للجمهور وأنه ما ينبغي ينبغل يشغل به والتشاقل به وقال أبو حنيفه والشافعي إلى أيام المعلومات أيام العشر ورووا ذلك عن ابن عباس وظاهر الآية يدفعه ويدكر اسم الله في أيام المعلومات على مرزقهم وظاهر الآية يدفعه فلا معنى للاشتغال به فلا معنى للاشتغال به بهذا الذي اشتهر عند الناس مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والله المستعان. قال رحمه الله نزلنا مع مسائل أو مع مسائل هذه الآية. وذكر الله في أيام معدودات. خدنا مسألتين. قال المسألة الثانية في المراد بهذا الذكر وذكر الله في أيام معدودات. من المقصود بالذكر هنا؟ قد تقدم معناه. انه لا خلافة ان المراد بالذكر ها هنا تكبير قال المسألة الثالثة في المراد بهذا الذكر لا خلافة ان المخاطب في المراد بهذا الذكر من المراد هنا لكن هناك ما هو الذكر الذي يذكر والمقصود به هنا هو التكبير لكن من المخاطب بهذا الذكر من المراد بهذا الذكر الذي مؤمور بهذا الأمر فهنا سيدكور هذا الأمر هذه المسألة الثالثة أما المسألة الأولى في صيغة الذكر صفة الذكر وأن المقصود به التكبير وهنا في الداكر من المخاطب بهذا وذكر الله هل هو الحاج وحده أم الحاج وغير الحاج؟ قال المسألة الثالثة في المراد بهذا الذكر لا خلاف أن المخاطب به هو الحاج خطبة بالتكبير عند رمي الجمار فأما غير الحاج فهل يدخل فيه أم لا واذكر الله في أيام معدودات هل الحاج هل غير الحاج مخاطب بهذا أيضا أم لا أم هذا الخطاب مقصور على الحاج فحسب أما الحاج فلا خلاف كما سمعت أنه مخاطب بهذا والمقصود به تكبيره عند رمي الجمار المقصود به قال لا خلاف أن المخاطب به هو الحاج هوقبة بالتكبير عند رمي الجمار فأما غير الحاج فهل يدخل فيه أم لا في هذا القطاب وهل هو أيضاً خطاب للحاج بغير التكبير عند الرمي هل هو خطاب للحاج أيضاً بغير التكبير عند الرمي أم هو بالتكبير فحسب واذكروا الله في أيام معلوم معدودات هل هو خطاب بالتكبير فقط أم التكبير غير التكبير يذكر الله سبحانه وتعالى عند الرمي هذا هو سيد helped عليه رحمه الله قال وهل هو أيضا خطاب للحاج بغير التكبير عند الرمي فنقول أجمع فقهاء الأمصار والمشاهير أجمع فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة فلا عنهم يعطوه إما أن يكون على الأمصار أيه فقهاء المشاهير من الصحابة أو أجمعاء أيضا المشاهد ظهر أنهم معطوف على الأمصار فقهاء المشاهير من الصحابة أجمع فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على أن المراد به التكبير لكل أحد أي ليس خاصة بالحاج فقط بل هو التكبير لكل أحد واذكروا الله في أيام المعدودات أيام منه الجميع مخاطبون بهذا أنهم يذكرون الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيام منا أيام ذكر أيام أكل وشرب وذكر لله فإذا مخاطب جميع الناس من كان في الحج فإنه مخاطب ويذكر الله عند الرمي مع كل رمي وكل حصاء يكبر الله سبحانه وتعالى وهكذا أيضا غير الحجيج فإنهم مخاطبون بهذا الخطاب أنهم يذكروا الله في أيام منه ويكبرون الله سبحانه وتعالى ويحمدونه ويهللونه وغير ذلك من واحد ذكر التي يذكر بها ربنا سبحانه فنقول أجمع فقهاء الأنصال والمشاهير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على أن المراد به التكبير التكبير لكل أحد وخصوصا في أوقات الصلوات فيكبر عند انقضاء كل صلاة كان المصني في جماعة أو وحده نعم سواء كان في جماعة, جماعة فيكبر المصلي سواء كان في جماعة مع ناس كانوا جماعة صلوا راتبة أو غير راتبة فإنهم يكبرون بعد غضاء الصلاة فإن شاء سبحوا وأتوا بأكثر الصلاة ثم كبروا وإن شاء مباشرة بعد أن تنقض الصلاة يكبر الجميع يكبر الجميع هذا لا خلاف بين أهل العلم أنهم يكبرون عند غضاء كل صلاة سواء كان المصلي جماعة هذا لا خلاف أو وحده في خلاف كما سواء كانت الجماعة راتبة أو نافلة عند بعضهم وهذا سنذكره أو سواء كانت الصلاة جاء بس لفريضة أو نافلة فإن شخص إذا صلى نافلة له يكبر عقبها فيكبر عند غضاء كل صلاة كان المصني في جماعة أو وحده يكبر تكبيرا ظاهرا يرفع صوته به بي. لا يسره يكبر تكبيرا ظاهرا يجهر به في هذه الأيام، وقال ابن مسعود ليس التكبير في أيام التشريق على الواحد والاثنين والصحيح ما قرره الإمام فيكبر عند الغضاء كمن صلا أو يكبر عند الغضاء كمن كان المصلّي في جماعة أو وحده، وأما ابن مسعود يقول ليس التكبير في أيام التشريق على الواحد والاثنين التكبير على من صلا جماعة التكبير على من صلا جماعة أما الصني وحده جماعة فاتتك الجماعة وصليت وحدك في الصلاة الفائته ما دركت الجماعة فلا تكبر عند ابن مسعود أو صليت أنت وأخو مع بعض صليت فاتتكم الجماعة وأقنت جماعة أخرى ما ينجم إلا اثنان فقط فابن سعود يرى أنهما لا يكبران عقل الصلاة في هذا وإنما التكبير عن الجماعة فإذا صلوا جماعة فيكبروا أما الواحد والاثنان فلا هذا قول ابن مسعود والصحيح خلافه الذي عليه الجماهير أهل عنه وقال ابن مسعود ليس التتويج في أيام التشريق على الواحد والاثنين التتويج على من صلى جماعة وقال به أحمد في رواية والثوري وقال به أحمد في رواية والثوري والصواب خلاف معه جماهير العلم وهكذا اختلف هل يكون عقب الفرائض والنوافل أم الفرائض فقط يعني إذا صلى نافل الشخص يكبر ولا ما يكبر أم هذا خاص من الفرايد حسب إذا صلى يعني إذا صلى فريضة فذهب أكثر العلماء إلى أن التكبير لا يكون عقب النوافل. ذهب أكثر العلماء إلى أن التكبير لا يكون عقب النوافل. والذي يظهر أنه نافلة أو فريضة إن يكبر يكبر. وذكر عن محمد بن عانئ أبي جعفر أنه كان يكبر عقب النوافل. وذهب إليه الشافعي في أشهر قوله وابن المنذر وهو الصواب. إن شاء إشأن يكبر بعد النافلة يكبر. يحصل أنهم ما من صلاة إلا ويشرع بعدها التكبير، إلا صلاة العيد، إلا صلاة العيد فيستمعونني خطبة الخطيب ولا يكبرون بعد صلاتهم. إذاً قد الصلاة العيد لا يكبرون الله كن لا. يستمعون لخطيب سيقوم يخطب فيهم ويستمعون أما الصلاة الأخرى فيكبرون. كبرون عن قلب الصلاة. سأصل نافلة سأصل فريضة أو نافلة. قال رحمه الله هذه بعض المساعدة فعلق بالتكبير في هذا الموضع علمنا المسألة التي أرادها الإمام رحمه الله هي مسألة التكبير هل هو خاص من الحاج مخاطب به واذكر الله أم الحاج وغير الحاج ما هو الذي خرجنا فيه مع أبراهيم الحاج وإن الحاج أنه مخاطب بالتكبير في منه أحسن ومتى أحسن التكبير أحسن التكبير متى قاموا مع نعم عقب الصلوات حسن to أو قاط الصلوات بعد الصلوات قال الإمام ابن رجب في التكبير عقب الصلوات قال وهذا عليه اتفاق من العلماء وهذا عليه اتفاق من العلماء قال ابن رجب في التكبير عقب الصلوات قال وهذا عليه اتفاق من العلماء أي شرعية التكبير عقب الصلوات في هذه الأيام وليس في حديث مرفوع صحيح بل إنما فيه آثار عن الصحابة احفظ هذه ليس في حديث صحيح عقب صلاة وينما فيه آثار عن إيش عن الصحابة أنهم يكبرون كانوا عقب إيش صنادل وهم أسوالك وبدوا لك إن شاء الله رضي الله تعالى عنه ولا تجتمع أمتي على ضلاله فهذا اتفاق الأمة واتفاق أهل العلم على مشروعية تكبير عقب الصلاة أما حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر عقب صلاة فيات أن يأتي به شخص يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر عقب الصلاة هذا لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام وإنما هذا اتفاق أهل العلم وجاءت آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الأمر قال رحمه الله وليس فيه حديث مرفوع نعيد الفائدة هذه قال ابن رجب في التكبير عقب الصلوات قال وهذا على اتفاق من العلماء أي شرعية التكبير عقب الصلوات في هذه الأيام وليس فيه حديث مرفوع صحيح بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت عليه الأمة لم ينقل إلينا فيه نص صريح هذه فائدة جميلة يذكرها هذا الإمام وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت عليه الأمة لم ينقل إلينا فيه نص صريح لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يختفى فيه بالعمل به احفظ هذه الفائدة بل يختفى فيه بالعمل به فلا تدفل وتقول هذا ما هو مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من أين لكم الدليل يا أخي هذا عمل العلماء على هذا الشيء أنهم يعملون مثل هذه الأشياء ويكبرون عنكم الصلوات وغير ذلك مسائل ليس مقصورا على هذه المسألة هذه المسألة تسحب نظيرها. يسحبنا غير هذا الأمر الذي ذكره ليس حبنا غيره فإنه إذا جاء إجماع عن الأمة ولم ينقل فيه نص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل المسلمين على هذا فإننا نكتب به في العمل نكتب به في العمل فلا يأتي ويقول لا ما ثبت هذا وهذا بدعة هذا كذا نقول عمل المسلمين على هذا وعمل أصحاب رسولنا على هذا واتفاق الأمة على على هذا فإذن يسعنا ما وسعهم وهم أسوتنا رضي الله تعالى عنه قدوتنا وأمرنا الله باتباعهم أمرنا الله باتباعهم شاء برسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ونصله جهنم وسائل مصيره السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانه هذا اتباع بإحسان لهم إذ كانوا يصنعون هذا رضي الله تعالى عنه ولا يعلم نكير من أهل العلم عن هذا الصنيع لا يعلم نكير من العلماء على هذا الصنيع الذي كان يصنع أنهم يكبرون عقب الصلاوات فهذه فائدة جميلة ذكرها من رجب في فتح البالي من جلد السادس 24 ومئة معين قال وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت عليه الأمة لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يكتفى فيه بالعمل به انتهى كلامه رحمه الله فعل هذا يشرع التكبير عقب الصلوات وهذا ليس من البدع في شيء فعمل المسلمين عليه واجماع الأمة على هذا الشيء الى الله سبحانه والله حمدنا الى الناس تفضل من يريد عندنا تفضل